يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ذكر هنا من صفات هذه الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب أنها قائمة أي مستقيمة على الحق وأنها تتلو آيات الله آناء الليل وتصلي وتؤمن بالله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وذكر في موضع آخر أنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن بالله وهو قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وذكر في موضع آخر أنهم يؤمنون بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم وأنهم خاشعون لله لا يشترون بأيات ثمنا قليلا وهو قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وذكر في موضع آخر أنهم يفرحون بإنسان القرآن وهو قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك وذكر في موضع آخر أنهم يعلمون أن إنزال القرآن من الله حق وهو قوله والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق الآية وذكر في موضع آخر أنهم إذا تلي عليهم القرآن خروا لأذقانهم سجدا وسبحوا ربهم وبكوا وهو قوله إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للعذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للعذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال في بكائهم عند سماعه أيضا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم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 إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله الآية يعني وتؤمنون بالكتب كلها كما يدل له قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه الآية قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض يعني عرضها كعرض السماوات والأرض كما بينه قوله تعالى في سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وآية آل عمران هذه تبين أن المراد بالسماء في آية الحديد جنسها الصادق بجميع السماوات كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله المراد بالقرح الذي مس المسلمين هو ما أصابهم يوم أحد من القتل والجرح كما أشار له تعالى في هذه السورة الكريمة في مواضع متعددة كقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون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 إن الله شديد العقاب ويحتمل أيضا أنه هزيمة المشركين أولا يوم أحد كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وقد أشار إلى القرحين معا بقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فالمراد بمصيبة المسلمين القرح الذي مسهم يوم أحد والمراد بمصيبة الكفار بمثليها قيل القرح الذي مسهم يوم بدر لأن المسلمين يوم أحد قتل منهم سبعون والكفار يوم بدر قتل منهم سبعون وأسر سبعون وهذا قول الجمهور وذكر بعض العلماء أن المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة حيث قتل حملة اللواء من بني عبد الدار وانهزم المشركون في أول الأمر هزيمة منكرة وبقي لواءهم ساقطا حتى رفعته عمرة بنت علقمه الحارثيه وفي ذلك يقول حسان فلولا لواء الحارثيه أصبحوا يباعون في الأسواق بيع الجلائب وعلى هذا الوجه فالقرح الذي أصاب القوم المشركين يشير إليه قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه الآية ومعنى تحسونهم تقتلونهم وتستأصلونهم وأصله من الحس الذي هو الإدراك بالحاسة فمعنى حسه أذهب حسه بالقتل ومنه قول جرير تحسهم السيوف كما تسامى حريق النار في أجم الحصيد وقول الآخر حسسناهم بالسيف حسا فأصبحت بقيتهم قد شردوا وتبددوا وقول رؤبه إذا شكونا سنة حسوسة فأكلوا بعد الأخبر اليبيسة يعني بالسنة الحسوس السنة المجدبة التي تأكل كل شيء وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب أن الآية قد يكون فيها احتمالان وكل منهما يشهد له قرآن وكلاهما حق فنذكرهما معا وما يشهد لكل واحد منهما قال بعض العلماء وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحد ولكن التذنية في قوله مثليها تدل على أن القرح الذي أصاب المشركين ما وقع بهم يوم بدر لأنه لم ينقل أحد أن الكفار يوم أحد اصيبوا بمثلي ما أصيب به المسلمون ولا حجة في قوله تحسونهم لأن ذلك الحس والاستئصال في خصوص الذين قتلوا من المشركين وهم أقل ممن قتل من المسلمين يوم أحد كما هو معلوم فإن قيل ما وجه الجمع بين الإفراد في قوله قرح مثله وبين التثنية في قوله قد أصبتم مثليها فالجواب والله تعالى أعلم أن المراد بالتثنية قتل سبعين وأسر سبعين يوم بدر في مقابلة سبعين يوم أحد كما عليه جمهور العلماء والمراد بإفراد المثل تشبيه القرح بالقرح في مطلق النكاية والألم والقراءتان السبعيتان في قوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح بفتح القاف وضمها في الحرفين معناهما واحد فهما لغتان كالضعف والضعف وقال الفراء القرح بالفتح الجرح وبالضم ألمه انتهى ومن إطلاق العرب القرح على الجرح قول متمم ابن نويره التميمي قعيدك ألا تسمعيني ملامة ولا تنكئي قرح الفؤاد فييجعى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته